هغه نداء په کربلا کې په نداء په نداء یا سالقى قلبي في هواك قصيدته وطابقت عنضم عن علاك عقودا وطابقت هاي لسنا التي تركت, حصاها جوهر تركت حصا جمهر منبودا اجسلا قلبي في هواك قصيدته والله بيقت عن علاك عقدا و رفعتها بثنا التي تركت عصا حاجوا هوا من ضداء انهضوا مدل المسير فقد أتل من تلبسوا لوروا وعد في كربلا مع هالحريم بسابيهم قد روعوا واستقبل أحفاد من آل الهدى صوت الدهور مدويا في خفقي يشكو الظلامه للجليل بناينا و فتعونت كل الهموم سعفدت طيبه العطيله تمض نحو البلا هذا النداء في كربنا كيك عيني لال لكن ما عيني لالك باكيه كبتل منكم كاروبلا بدمن ولا كبتل منين بدمع عجاريه تبكي كعيني لا لاجل اجل مثوبتي لكن ما عيني لاجلك باكيه ذمت اللوم من كربلا بد من ولا ذمت مني بدمع عجاريه تشكت جليل بكربلا وعيالها نسبية والرأس يرفع بالقناة جمر الظلالة بالصياط ملوحا يحد العيال إلى البلاط مهللا قد صاح فيهم جامتان وتجبرن اذ بنو داعي تأر الحسيني ممدنا كئره الحسين معلقا برقابهم وخصيمهم يوم القيامه انت احمد يوم القيامه انت هذا النداء فِي كَرْبَلَا فِي كَرْبَلَا تاملكني وتاملكني غدا انا لم اصون ان لم تصولي يا سيدا غيري بحاب سواك بات مقيد وانا بحاب حواك فبوت مقيدا اليوم تملكني وتملكني غدا أنا لم أكن إن لم تكن لي سيدا خيري بحب سواك بات مقيدا وأنا بحب بهواك بات مقيدا قتلوا الحسين بحقدهم وبكفرهم وقتعد سجاد العليل مكفلا إن كان دين محمد لم يستقن إلا في صرخة فيها العلا فليعلم الأرجع سماء نصالع يوم التغابن في الحقود منزلا سأطوق النيران في أعناقهم وسأخذ الحق السليب بكربلا كربلا وسأخذ غزلی بي بي کربلا هر د نزا کربلا في کربلا